سبع، استمع إلى العبارات الآتية وأعدها، ثم اكتبها في دفترك قميص أزرق جورب أبيض بنطلون بني جاكيت أخضر شبشب أصفر حذاء أسود بدلة رمادية بلوزة وردية تنورة حمراء